ان الله لَا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء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 وَرراسِخُونَ فِيعِلْمِ يَقولُ نَ آممًَاَّ بِهِ كُلم مِن ادِ رَبِّنَا وَمَا يَذذَّكَّمُ إِللاا أُلُ الْ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 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم ولا اولادهم من الله شيئا واولائك هم وقود النار فدأ بِآالِفِ رعَونَ والأَذينمِون قبلَلِهِم كَذذَّبوا بآياتنا فَأخَذَهُمُ الله فَخَذَهُم الله بذُنوبِهم واللههُ شَديد العيخابَ.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 Wallahu yueyidu binasrihi men yasya Wallahu yueyidu binasrihi men yasya Inna في ذلك لعبره لاول الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآبة قل أأنبيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنار خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب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 والله بصير بالعباد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 وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَدْعُونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُورِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُنْجِئُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ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 وما عملت من سوء ان تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله هو الغفور الرحيم قل اطيعوا الله والرسول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 والله سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتْ مَرْأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وَإِني أُعيذُهَا بِكَ وَذُرْلِيَتَها مِنَ الشَّيطانِ الرجِيم فَتَقَبَّ لَهَا رَبُّهَا بِقَبولٍ حَسَنِون وَأَم بَتَهَا نَبةً حَسَنَ وَكََّّلَ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 إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ثرية طيبة إنك سميع الدعاء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 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَأЙَاتِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ الله او يريء الاكْمها والابرص واحيي الموتى باذن الله باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآيه لكم ان كنتم مؤمنين وَمصَدِّق لمَا بَيْنَا يدَ مِنَ التَّووراتِ وَلِعُوحِلَّ لَكُم بَعضُ الذيذ حُلّمَ عَلَيكُم وَجتُكُم بِآيَة مِ الرَبِّكُمْ فَاتَّقُم اللهه وَأَطعُون إِ اللهَّ, الله رَبّ وَرَبّكُمْ فَعبُدُ هذا صِاطُم مُستَق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 ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَن حَاجَّكَ فِيهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَخُذُوا نَجْدَهُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نُعْجِزَنَّكُمْ وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إِ هَا لَهَُ الْقَصَصُ الحَققَّ وَماَا مِنْ إلَهٍ إِلَّ اللَّ وَإِن اللهَّ لَهَُ العزيِيزُ الْ الحَكم فَإِل تَوََّوْ فَإِن, فإن اللهَّه عَليِيمُم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 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من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 وَوجَهن النَّه ل وَكفُرُ آخَِهُ ل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 ومنهم من ان تمنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه ذَلِكَ ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الام نسب ولا يقولون على الله الكذب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 أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم وبما كنتم تدرسون ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثَُّ جَ أَكُمْ رَسُولٌ مُ صَدِّقُ لِمَا مَاكُمْ لَلتُؤمنِنَّ بِهِ لَُؤْمِنَّ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 وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يرجعون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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم إنَِّينَ كَفَرُوا وَماتُ وَهُم كُفَّرُ فَلَْ يُقُبَلَ منِنْ أَحَدِيم فَلَي يُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْأُلْأَْضِ زَهب مِلْأُلْ الأرْضِ ذَابَو وَلَ وِفْتَدَابِ أُلئِكَ لَهُمْ عَذاَابٌُ أَلمُ وَمَا لَهُم مِن النَّ صِلين. لن تَنَالُ الْ البُِوحََّةُ فِقُ مََِّا تُحِبُّ وَماَا تُ فِقُمِ شَيئء فَإِنَّ اللهَّهَا بِهِ عَليِي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 وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ وَإِذْ تَنَافَسْتُمْ فِي الْكُرَةِ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 ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واقتلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ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 ذَلِكَ بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بِمَا عصوا وكانوا يعتدون مِن أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَ الليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ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 ان تمسسكم حسنة تسؤم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تنصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما ان الله محيط بما يعملون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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم آلَافٍ آلاف من الملائكة بلى ان تنصروا وتتقوا ياتوكم من ثوركم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين بلى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 سَهُم ذكَر اللهَّ ذكَر اللهَّ فَستَفَرون ذُنوبِهِم وَمَ يَوْفِر الذنُوبَ إَِّ اللهَّ وَلَمْ يُصِروا على ماَا فَلُوا وَهُمْ يعَلَمُ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 ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۖ اذْصَايِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ ۖ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَفَابَكُم ضَمًّا بِغَمٍّ وإذا ساعدونا ولا تلومون على احدهم والرسول يدعوكم في اخراكم فافاكم غم من بغم لكي لا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله غبير بما تعملون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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَنِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيَ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ لَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَإِنْ أُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ تفضى غريضا القلب لن تفض من حولك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 وَأَن لَّيْفَ لِيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 كَمَن دَبَّرَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَ قَدمَ اللهَّهُ عَلَ المُؤْمِنينَ إذْبَعثَ فِيهِم رَسُولًا مِنْ أَفسِهِمْ يَتْلُوا عَلَم يَْلُ يتلو عَلَْم آياتِ وَيُزَكم وَيُعَِّمُهمم وَيعَِّمُهُم كِتابَ وَالْحِكمَةَ وَإِن كَوا مقَبلْلُ لَ فِي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 والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا ان اخوانهم وقعوا لو اطعمونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بِالْأَحْيَاءِ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يلحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, ألا خوف عليهم وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 الذين قالوا إن الله عيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى, حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فَإِذَا مَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذات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 ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب ولهم عذاب اليم ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير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 لا مكفر عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم ولا ادخلنهم الجنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله Wallahu inden hun husnul thuaab La yagruennek teqallubu allaveen kfaroo fi albilaad Meta'un qaleel Meta'un qaleelun thumme mækwa'n jahennem Wabiesal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 وَلَا إِنَّ كَأَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الله لعلكم